وتسكرون النوافذ الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في متابعة الإمام للمأموم ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أي المأموم لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته والاولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا متفق عليه والفاء للتعقيب وقال في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي وإن سبقه حر لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام والنهي يقتضي التحريم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به فإن أبا عالما عمدا بطلت صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق قال الإمام أحمد رحمه الله لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب لا صلاة ناس وجاهل لحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان ويسن للإمام التخفيف مع الائتمان لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيمة والضعيفة وذل الحاجه وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة ما لم يؤثر الماموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير قال الحجاوي رحمه الله إذا كان أو إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر وقال الشيخ تقي الديني قدس الله روحه يلزمه مراعاة المأموم وأنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيد وينقص احيانا وانتظار داخل إن لم يشق على الماموم لحديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم رواه أحمد وأبو داود وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة ومن استأذنتهم رأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم وليخرجن كفيلات رواه أحمد وأبو داود <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الحصل المتابعة وفيه أيضا الأمر بالتخفيف وفيه أمر الإمام بانتظار الداخل إذا كان راكعا وفيه الاذن للنساء أو الإباحة لهن ان يصلين مع الجماعة في المسجد بدأ بالمتابعة وهو أن المأموم يتابع الإمام ويحذر من مسابقته وذلك لان المأمون سمي بذلك لانه يا بغيره يا غيره فالإمام معناه المقتدى به والمأمون معناه المقتدي بغيره هكذا كلمة الامام في قوله تعالى وجعلنا للمتقين اماما يعني قدوه قدوه في الخير وفي قوله لابراهيم اني جاعدك للناس اماما يعني قدوه يقتدي بك من جاء بعدك فشرع في هذه العباده ان يكون للمصلين ائمه يتقدمونهم ويقتدي يقتدي بهم من خلفهم فيقتدون بهم في الافعال بأن تكون افعال المامومين تقع بعد افعال الائمه لا تقع قبلها ولا معها ولا تتأخر بعدها طويلا. وذكر أن للإمام والمأمون أن يكون فعل المأمون يقع بعد فعل الإمام سواء ويحذر. من المسابقة. المأموم أربع حالات. الحالة الأولى المسابقة وقد تبطل الصلاة أو تنقصها. والحالة الثانية الموافقة وقد تنقص الصلاة أيضا. والحالة الثالثة المتابعة وهي المأمور بها والحالة الرابعة المخالفة وهي التأخر كثيرا وقد اشتهرت رسالة الإمام أحمد رحمه الله التي ذكرها ابن ابي اعلى في كتابه الذي هو طبقات الحنابلة في ترجمه مها النبي يحيى الشامي انه روى عن الامام احمد هذه الرساله وقد افردت وطبعت طبعات كثيره فقال تلميذه مهنى إنه كتبها لما صلى مع قوم ورأى فيهم المسابقة كتب أي قوم أني صليت معكم ورأيت من يسابق الإمام وليس لمن سبق الإمام صلى ثم ذكر أدلة أدلة على ذلك كثيرة وبعضها اجا اهدافنا وبعضها اختصر لكثرتها انا انصح بقراءه هذه الرساله طبعت اولا مع مجموعات الحديث النجديه ثم طبعت مفرده اسمها الرسالة السنيه في الصلاة وما يلزمها رسالة قيمة مفيدة ينصح بقراءتها على الجماعة حتى يحرص على متابعة الأئمة وحتى يحرص على المعظمة والمحافظة على الصلاة يقول ها هنا من احرم مع امامه يعني صارت تكبيرته أم تكبيره الإمام ان لم يتاخر انا ولو لحظه ان لم تنعقد واعتبرك انه ما صلى مع وهكذا اذا احرم قبله يعني سابقه بقوله الله أكبر قبل أن يكمر الإمام لم تنعقد صلاته ولم تنعقد تكبيرته وكأنه ليس أماء الإمام وإذا صار بعد ذلك يصلي ويسبق الإمام فلا صلاة له مما أرده الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه قال للذي يصلي يسابق الإمام الا صليت وحدك ولا صليت مع إمامك ورؤية رواعظ مثله عن ابن عمر أنه رأى رجلا أن يسابق الإمام فقال له الا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ثم ضربه وأمره أن يعيد الصلاة يدل على أن الذي يسابق الإمام ليس له صلاة هكذا جزم الإمام أحمد أفلا تنعقد صلاة المأموم لأنه لم يأتي بشرطه والمتابعة أي شرط أن يأتي بعد تحريمه الإمام فإذا أتى بها قبله فأتتها المتابعة واتم بمن لم تنعقد صلاته معه إذا صار يتابع لمن بعد ذلك فيقالوا انك ما كبرت مع الإمام إنك كبرتها قبله أو كبرت معه يعني سبقته فانت الان لست مع الجماعه ولست مع هذا الامام تقتدي بما لا يصح الاقتداء به الاولى للماموم أن يشرع في افعال الصلاه بعد الامام أي بعد التكبيره والفراغ منها يكبر وبعدما ينحني الامام راكعا ويكبر ينحني الماموم وكذلك لا يرفع راسه من الركوع حتى يرفع الامام حتى يتم رفعه هكذا جاء هذا الحديث إنما جعل الامام ليعتم به يعني الي اقتدابه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فأسكدوا هذا الحديث له روايات منها قالوا حديث اخر انه قال اذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا كبر وركع فكبروا وركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا رفع قال سمع الله لمن حمده ارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع واذا كبر واسجد فكبروا واسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد بمعنى أنكم تتابعونه وقد شرح الامام احمد في الرساله السنيه فذكر كونه اذا كبر الامام فكبروا معناه ان تنتظروا حتى يكبر بتحريمه ويفرغ منها وينقطع صوته ثم تكبرون بعده <تصفيق> وليس معناه ان تكبروا معه ومثل بقولهم اذا صلى هذا الرجل فكلمه وقال ان معناه اذا فرغ من الصلاه وليس معناه ان تكلمه اول الصلاه فكذلك إذا كبر يعني انتهى من التكبيره واذا ركع يعني انتهى وصل الى الركوع فإنك تكبر بعد هكذا وذكر الامام احمد رحمه الله أكى ان الصحابه كانوا يقفون فينحط النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ويقضى وجهه على الارض وهم لا يزالون قياما ثم يتبعونه هذا في الانحطاط من القيام للسجود وكذلك نقل عن بعض الصحابه قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي قائما وإنا لسجود بعد يعني يقوم إلى بكعة الثانية ويرتفع ويكبر ويستوي قائما وهم لا يزالون سجودا فإذا انتهى من التكبير فاستتم قائما فرفعوا رؤوسهم وقاموا. ولا يتحركون من سجودهم حتى يتم قيامه وحتى يتم تكبيره وكذلك ايضا اذا رفع من الركوع يبقون ركوعا الى ان يتم رفعه وينتهي من التسميع من قول سمع الله لمن حمده لا يتحركون ساعه ما يسمع سمعه نرى كثيرا في ساعة ما يت... يسمع كلمة سمع يرفع وربما يقولون ربنا ولك الحمد قبل ان يقولها الإمام فيقعون في المسابقة يقعون في مخالفة هذه الأحاديث يقول الإمام أحمد الفاؤ يقول المعرف الفاؤ للتعقيب إذا كبر فكبروا ألفاء فكبروا للتعاقب أي أكبروا عاقب تكبيله أرفعوا عاقب رفعه أشتدوا عاقب سجوده ثم في رواية من الأحاديث أنه قال فتلك بتلك يقول الإمام أحمد بالرسالة أي كونه مثلا يسبقكم بتسبيحه تأتون بالتسبيحات بعد رفعه إذا ركع فإنه يسبقكم ويتعب سبحانه ربي العظيم مرة وأنتم في طريقكم للانحناء فإذا رفع فبقي عليكم تسبيحة تأتون بها بعد ما يرفع فتدركونه رافعه إذا سجد يسبقكم بغي تسبيحة أقول سبحان ربي الأعلى مرة إذا رفع من السجدة فلا ترفع ساعة ما يتحرك يمكنكم أن تأتوا بالتسبيحه التي سبقكم بها بعدما يرفع هكذا في السرقه وله بتلك, بتلك يعني تاخر في الركوع وتأخر في الرفع وهكذا كذلك ايضا في حديث ابي موسى يقول الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم يعني حركة الإمام تكون قبل المامومين ثم يتبعونه بحركتهم للركوع كذلك حركته للرفع من الركوع يسبق المأمومين استتم قائما وهم لا يزالون ركوعاً وينقطعوا صوتهم بالتسميع بالتس... فإذا استتم قائما انتهى من كلمة سمع الله فرفعوا بعده وهكذا في بقية أركان الصلاة أكتبنا مقاله قبل نحو عشرين سنة وطبعت في رسالة صغيرة بهذه الأربع حالات المأموم مع الإمام الحالة الأولى المسابقة وبيان خطرها والحاله الثانية الموافقة ابيان حكمها والحالة التالية المتابعة وبيان أدلتها والحالة الرابعة المخالفة التي يتأخر في مطوعة رسالة صغيرة في مقالة عن الصلاة وعن الحج يقول فإن وافقه فيها هذه الحالة الثانيه التي هي الموافقة يعني يريد أفعال الصلاة إذا وافقه ويفعل الصلاة أكرهه ولم تفسد صلاته وكذلك لو وافقه السلام المطلوب أنك لا تتحرك بالسلام حتى يسلم الإمام التسليمة الأخيرة. هذا هو المتابعة فلو وافقه في الركون بان صار انحناءه وانحناء الإمام سواء أو في الرفئة أو في الانحناء للسجود أكلها ولم تفسد ولكن تنقص لأنها لم تتم المتابعة إلا في تكفرة الإحرام كما تقدم فإن الموافقة بها لا تناقض لأنه لا بد أن يكون إحرامه بعد إحرام إمامه علل في أنها لا تفسد لأنها اجتمع معه الركن، يعني اجتمع معه الركوع، واجتمع معه بالسجود ولكن فأاته الاقتداء المطلوب به الذي هو المتابعة يقول فإن سبقه حرب إذا فركع قبل الإمام فسجد قبل الإمام فإن ذلك حرام وجاء في ذلك هذا الحديث لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام هكذا النهي للنهي للتحريم إلى تسبقوني يعني إلى ينحني المأموم قبل الإمام راكع إلى ينحني للأرض ساجداً قبل حركة الإمام أكذلك لا يرفع من الركوع قبل رفع الإمام ولا يرفع من السجود قبل رفع الإمام وهذه هي المسابقة التي تبطل الصلاة كما ذكر ذلك الإمام أحمد في تلك رسالة هيقول لا تسبقوني بالقيام بالركوع ولا بالسجود في رواية ولا بالانصراف اي الصلاه وفهم بعضهم ايضا انهم لا يسبقونه بالانصراف يعني بالقيام بعد السلام وان المصلين يبقون في صفوفهم الى ان ينصرف الامم ويقبل على المأمومين فلا يتحركون من اماكنهم حتى ينصرف وأما أمان نلاحظه من أباء الهنود والعمالة الهندية والباكستانيين ونحوهم أنهم يسلمون مع الإمام ساعة ما يقول السلام وهم ينصي يسلمون وسبب ذلك أن المذهب الحنفي عندهم متمكن ويقولون إن السلام ليس بواجب وليس بركن وأنه لو قام بدون سلام لأجزعته صلاته هكذا هذا مرويا عن ابي حنيفه ولكن لا شك أن أبي حنيفه كانه ما وصله وما بلغه الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم التحريم والتكبير وتحليلها التسليم فلما لم يبلغه رأى ان السلام سنه وأنه لو قام الامام قبل ان يسلم او لو قام المامومون قبل ان يسلم سلموا. ان صلاته كامله ولم يعد التسليم من اركانها ولكن ما جاء هذا الحديث اذهب إليه الأئمة وقالوا ان السلام ركن وانما يكل تسليمتان وانما يكل يكفي واحده والاحتياط التسليمتان لانها في السنه المتبعه فالنهي في قوله لا تسبقوني يقتضي الفساد يعني أن الصلاة فسدت ويكون للتحريم ثم ذكر عضاء حديثا اخر عن أبي هريرة مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه زاد في رواية أو يجعل الله صورة صوره حمار فلماذا امثل بالحمار يقولون لان الحمار معه بلاده وكله فهم ولهذا يشبه البليد بانه اكشع الحمار وضرب الله تعالى ذلك مثلا أبي قوله كمثل الحمار يحمل أسفار فدلنا ذلك على أن الذي يكون هكذا كأنه الحمار إما أن ذلك حسي يعني إن الله رأسه ورأسه حمار حسيا وإما أنه معنوي أبي أن يكون أكاية الحمار في ضاية البلادة. وسبب ذلك أن هذا الذي يسابق الإمام لا يستفيد من هذه المسابقة هل يستطيع يخرج قبل الناس؟ هل يستطيع يس... أن يسلم ويخرج من الصلاة قبل أن يسلمه؟ ماذا تفيد هذه المسابقة؟ إلا تفيد هذه السرعة أنه يفرغوا قبلهم أو يخرج من الصلاة قبلهم إذن فهذه بلادة وكل تفهم فلذلك شبها بالحمار أو توعد بأن يكون كالحمار هكذا فأدل فأدل ذلك على أنه الحرام فلو كانت تجزئه صلاته أما توعده بأن يقلب الله رأسه أو يحول الله رأسه ورأسه حمار وقد سمعت من بعض المعلمين حكاية أن رجلا اقلب راسه ورأسه حمار كان جعل راسه او وجهه في كيس حتى لا يعار وإن لم يكن بصوره الحمار الكامله ولكن قريبا منها يقول من ركع او سجد او رفع قبل الامام أمدا لازمه أن يرد أن يأتي به بعده مع إمامه حتى يكون معتم فاذا قدر انه أنه ركع والناس قيام والإمام قائم أن يقول عليك أن ترفع حتى تأتي بالركوع بعدما يركع الإمام فلو قال إن الإمام أدركني أني الآن ركعت وركعت عن إمام بعدي أن أقول ولو كان أرفع ثم أركع حتى تكون مقتدية أكد ذلك مثلا لو انحط للسجود والإمام العزاء وسبق الإمام قبل أن يصل الإمام إلى الأرض وصل إليها أن أقول أنت الآن وكاتب المسابقة فعليك أن تقوم من حولك في لحظتك ساعه ما تنتبه ثم تقف ثم تسجد حتى يكون سجودك بعد الامام الا يكون قبل ولا موافق الله فاذا قال ان الامام قد وصل الي وقد ادركني اننا نقول انك لم تقتد بامامك ان الواجب أن تكون أبعالك بعد أبعال الإمام ولا تتقدمه احرص على أن تكون متأممة هذا يجب أن يرجع ليأتي به مع إمامه يعني بعدما ير... يركع الإمام ارفع إذا كنت سبقته إذ مركى بعده وهكذا فإن أبى عالما عمدا بطلت الصلاة ورجح الإمام أحمد ايضا انه تبطل ولو كان ساخيا ولو فعل ذلك سهوا أو نسيانا فإنها تبطل وقال إن الأحاديث على عمومها يقول له ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمامية ويحاول الله رأسه رأسه مار لم يقل الا أن يكون ساهيا وكذلك ما روي عن ابن سعود بن عمر أبي لم يقول لهم لا وحدك صليت ولا بإمامية اقتديت لم يقل الا ان تكون ساهيا وكذلك يقوله على الإمام يركع كبلكم ويرفع كبلكم لم يقل الا أن تكونوا ساشين لذلك أكاد يقال تبطل الصلاة ولو لم يكن عالم إذا أركع قبل الإمام أرفع قبل الإمام ولم يعد ولم يرفع حتى يتابع الامام باطلت صلاته لانه ترك المتابعه الواجبه بلا عذر ولحديث ابي فريره ما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار ثم نقل هذا الكلام عن الامام احمد أبي لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب هو خشي عليه العقاب يحول الله رأسه رأسه حما لو كان له صلاة لرجي له الثواب فلما لم يذكر له إلا العقاب يحول الله أدلة على أنه لا صلاة له وأما القول لا صلاه ناس وجاهل لقد ذكرنا ان الامام محمد في اخر الرساله اعمم الحكم وقال انه يدخل في ذلك الجاهل والناس انهم جميعا لا صلاه لهم اذا سابقوا ولكن كان المؤلف هاو نتسامح عن الناس وأورد الشارع هذا الحديث وهو قوله عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان على ذلك في بعض الحالات التي يكون الإنسان بها معذورة وأنها في الصلاه بين المسلي علي أن يتعلم الصلاه ليكون على بصيره من أمره حتى لا يقع في شيء يخالف ما أمر به فيقال إنك مفرط حيث لم أتأمر وحيث لم تتعلم ولم تأتمر بما أمرت به أنت ما يتعلق بالمكابعة بعد ذلك ذكر يسن للإمام التخفيف مع الإتمام أي تخفيف الصلاة مع الإتمام أي مع المعظمة على إتمامها ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم استقيم الضعيف هو الحاجه الحاجة وإذا صلى النفس فليطول ما شاء. رواه الجماعة هكذا هكذا لك أيضا قصة معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانة يعني تؤذي الناس وقال إن منكم منفرون أيكم عما الناس فليخفف ولكن التخفيف بهذه التخفيف النسبي إلى أنه على ما يهواه عموم الناس فإن الناس لو قيل لهم أماذا تريدون لك كثير منهم نريد التخفيف الزائد فلا يتنزل الأئمة على أهواء جميعهم ونرجعه إلى السنة فقد روى النسائي بإسناد صحيح عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات يعني يصلي بهم ويقرأ سورة الصفات صفا في صلاة الصبح ويعد ذلك تخفيفا سوره سورة الصفات السبع صفحات أخرى أتعد تخفيفا وذبتها إنظى صلى رسل الله عليه وسلم أقرأ مرة في صلاة الأجر سورة قد أبلع المؤمنون أقسمها بالركعتين وهي أثمان صفحات فقراءتها تعتبر تخفيفه فيفسر التخفيف بانه ما دلت عليه هذه الحديث فلا يستدل بحديث معاذ على ناقر الصلاه يقول ابن القيم استدل بهذا الحديث النقارون الذين يخفضون الصلاة تخفضا زائدا ولا يطمئنون فيها وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله رسالته على الذين يخففون وقال إني لم أتمكن من أن أقول سبحان ربي العظيم ثلاثا إما يدل على أن ذلك نكر وقد ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقل كنقل الغراب وثبت ان الصحابه كانوا يطيلون ابي بكر رضي الله عنه قرا مرة في سوره كاملة كامله في صلاه الفجر حتى أنه لما انصرف قالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين هكذا رواه الإمام مالك في موطئه وفي صغير البخاري قصة قاتل عمر رضي الله عنه يذكر الراوي أن بن عباس وغيره أن عمره كان يسوي الصفوف، ثم يكبر ثم يقرأ، من الطوال. فيقرأ مثلاً في يقرأ في البقر سورة النحل، النحل كاملة، تقريبا ثلاثة أرباع الجزء، وأحياناً يقرأ سورة يوسف كاملة، ويع تقريبا نصف جزء سبعة أو خمسة أثمان الجزء وهكذا يدل ذلك على أن هذا هو التخفيف أن هذا يعتبر تخفيفا وأما قصة معاذ فإنه اولا يتأخر لانه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على العلم فيحضر من حين من المغرب الى العشاء وهو يستفيد من مجالسه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته واذا صلى العشاء يتوجه الى قومه وكان هو امامهم لانه القارئ واكثرهم لا يقرؤون فينتظرون والطريق قد يستغرق ساعه علي انه يمشي على قدميه غالبا واذا جاءهم واذا الليل قد ذهب نحو ثلثه فلما جاءهم مره افتتح بهم سوره البقره فأقرأتها قد يتستغرق ساعة أو أكثر من ساعة وهم أهل حرس وأهل عمل وأهل تعب ويحبون أن يريحوا أنفسهم بعد تعبهم في الليل فهلما فعل اشتكاه أحدهم إن قبل أن يتم الصلاة فاتهمه معاذ بأنه منافق ولكنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر على معاذ وقال اتريد أن تكون منفرة اتريد أن تكون فتانا وارشده في هذه الحالة إلى أن يقرأ أواسط المفصل فقال له اقرا بسبح اسم ربك الشمس يضحاها والليل إذا يغشى والسماء اذا تبروج السماء والطارق واذا الشمس كبرت واذا الشمس السماء فطرت يعني هذه السور يقرا كل ركعه سوره وهذه تسمى اواسط المفصل فأرشده إلى أن يرفق بقومه الذين هذه حالتهم إيصالات العشر فهذا هو التخفيف المأمور به بهذه المناسبة فأما إذا لم يكن هناك تأخر كتأخر معاد ولم يكن مرهقين أبي إذا أنام يستبطئنا الصلاة حتى يرح أنفسهم يناموا فالعادة أنهم لا ينامون بعد الصلاة مباشرة فإن الأخوة يطيل كما ذكرنا إذا صلى الله مفردا يطيل لنفسه نفسه ما يريد لما تطوع وحده أمير نفسه يقول ما لم يؤثر المأمومون التطويل اذا كان المامومون يرغبون يقولون نحب انك تطول حتى نستفيد اما اننا نستفيد خشوعا وإما نستفيد من القراءه نسمع القران فأحب التطوير فلهم ذلك زوال عله الكراهه القراءه انما كان مراعاه للمامومين ولأن الكراية لأجل التنفيذ ثم أنا قال عن الحجاوي الذي هو صاحب الإقناع وصاحب زاد المستقنع يقول إن كان الجمع قليلا فإنهم قد يسمحون ويعرف انهم كلهم يحبون الاطاله اما إذا كان كثيرا اذا كان المسجد اما الان فهل يعرف ان جميع هؤلاء الذين ملئوا المسجد ان كلهم يؤثرون التطويل او لا يقدر يكون فيهم له عذر إذا كانوا كثيرا ما خلوا ألم يخلوا ممن له عذر أنك لأن شيختك تقيدناه ابن تيمي رحمه الله أتلزمه مراعاة المأمومين يعني أعاد رفق بهم ولكن لا يتنزل على رغبة, رغبة سبحائه بل ينظر على الرأي منهم هو أهل الاتقاء فلو تنزل على رغبة سفلتهم أو عوامهم فإنهم قد يحبون أن ينقر الصلاة نقرأ فلا يتنزل إلا على رغبة أهل الرأي وعلى العلم وأهل الصلاة فلا يزيد عن القدر المشروع الذي هو الصلاه المعتدله لا تخفيف ونكر ولا زياده واطاله وتنفيذ ينبغي ان يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فانه صلى الله عليه وسلم مكانه يرفق بالمصلين يزيد احيانا وينقص للمصلحه هكذا اثبت انه صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل الصلاه اريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاخفف لما أعلم من شفقه امه هكذا يخفف عندما كان يريد الاطاله فدل على انه اذا لم يسمع أنه قد يطيل وقد إذابت صحيح مسلم غيره إطالة ركعة الأولى من صلاة الظهر فيقول بعضهم إذا كانت الصلاة تقام فيذهب أحدنا إلى البقية فيقضي حاجته إذن يرجع إلى بيته فيتوضع ثم يذهب إلى المسجد ويدركهم بالركعة الأولى مما يطيل بهم على هذا يمكن أنه يبقى في الركعة الأولى نحو عشر دقائق ذهابه إلى البقية ثم جلسوا في القضاء الحاجة ثم رجعوا إلى أهله ثم وضوءه ثم ذهابوا إلى المسجد يستغرق عشرا أو قريبا منها مما يدل على أن هذا ليس بإطالة فلا يتنزل على رغبة الذين ينكرون الصلاة أو يحبون تخفيفها، ذكر ايضا يقول يسن انتظار داخل ان لم يشك على الماموم او على المامومين صوره ذلك اذا ركع الامام وسمع احدا قد دخل فانه يركض في ركوعه حتى ياتي هذا الداخل ويكبر ويركع ويتمكن من ادراك هذه الركعه بعد ذلك يرفع يرفع الامام هذا معنى انتظار داخل نقل هذا الحديث عن ابن ابي اوهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. يعني يقوم إما أنه قائم وإما أنه راكع ويبقى إلى أن تهدأ الأصوات إذا خلق هنا وسمع صوت أهديتهم أو أقدامهم انتظرهم إذا خلق من هنا انتظره. فإذا لم يسمع وقع قدما أو وقع مع الراكع فإذا ركع وسمع داخلا من هنا ومن هنا إذا بتعظ راكعا إلى أن لا يسمع وقعك الدام ثم بعد ذلك يرفع هذا معنى أنه لا يسمع وقعك الدام وقص وحظا على الانتظار لصلاة الخوف وذلك لانه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة ثم أتموا لأنفسهم قاموا وصلوا ركعة التي وانصرفوا وبقي قائما حتى ذهب هؤلاء وقاموا مقابل العدو وجاء الذين كانوا يحرسون وجاءوا حتى صفوا خلفه انتظرهم إلى أن كبروا وقرا الفاتحه بعد ذلك كبر بهم هذا من انتظار المامومين لاجل ادراك صلاه الجماعه يقول بعد ذلك من استعجلته امراته او امته الى المسجد كوريه منعها وبيتها خير لها هكذا جاء هذا الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتون خير لهم وليخرجن تفلات أي يخرجن في ثياب بذلة المرأة قد تحب أن تصلي في المسجد لأجل أن تقتدي بالإمام ولأجل أن تتزود علما وتستمع القرآن وتتعلم أركان الصلاة وكيفيتها التعلم بالفعل والتعلم بالفعل أقوى من التعلم بالقول وعثبت فإذا استعدنت الرجل امراته فليس له أن يمنعه إذا أمنت الفتنة هكذا وأما إذا لم تؤمن عبدينا كان هناك خوف فإن له أن يمنعها أو ينصهرها ويقول لا ان الناس قد تغيروا أروي عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد النساء بعده لمن عرضن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل هكذا منعت نساء بني إسرائيل من المساجد لانهن احدثن فتنه فكان عائشه ادركت ان النساء يخرجن متجملات وفي من جميله والحديث يقول يخرجن تفيلات وفي ابي بغله في أتياب أدنسا وكان النساء التي يصلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصدفنا قبل الرجال ساعة ما يسلم يخرجنا والرجال يبقون في صفوفهم إلى أن يخرج النساء وإلى أن يصلنا إلى البيوت ونحف ذلك حتى إلى يخالط النساء وقد رؤية أن عبد الله بن عمر حدث بهذا الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله فأنكأ فقال له بعض أولاده والله لنمنعه كان ذلك الرد خاف عليهم فأنكر عليه أبوه عاد المخالفة وعاد الجراه وأكول عليه وسبه ومع ذلك فإنه محذور وقد ذكر ابن كذير بالتعليق في سيرة عمر رضي الله عنه أنه كانت لهم رأة صالحة وكانت تحب أن تصلي في المسجد فلم يستطع أن يمنعها إذن أن الحديث صريح لا تمنعوا اماء الله مساجد الله يعني نساءكم أنا صح ولكن قالت ان الرسول اباح لنا ذلك فكيف تمنعني فلم يستطع ان يمنعها مباشره ولكن احتال كان الطريق الذي تمر معه مظلما فجلس في زاوية الطريق ولما مرت به وعرفها جاء خلفها وضربها في عجيزتها وخرج فليوحم انه صاحب سوء مع انها امراته فلما فعل ذلك ظنت انه من اصحاب السوء الذين يحاولون ويراودون فرجعت من فوضها وتركت الفروج بعد ذلك فسالها مره وقال لماذا لا تصلين في المسجد فقالت كنا نصلي فيه والناس ناس فاما الان فان الناس ذئاب افلم تعد إذا لكل حال هذا هو الأصل أنه لا يمنعها إذا كانت البلاد آمنة وليس هناك فساد أو اهل فساد كما ذكرت ذلك عائشه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 ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. على الصلاة حيا على الصلاة فصل في الإمامة الأولى بها الأجود قراءة الافقه لجمعه بين المرتبتين ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي لحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا أم القوم اقراهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث ثم الأسن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنا رواه الإمام مسلم وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليأمكم أكبركم متفق عليه ثم الأشرف الحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها وحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة من قريش ثم الاتقى والأورع بقول المولى جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم يقرع مع التشاحي قياسا على الأذان وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته رواه الإمام مسلم وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولا له فصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معهم فسألوه أن يأمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق رواه الإمام البيهقي بسند جيد وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد رضي الله تعالى عنه ورحمه تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفه رضي الله تعالى عنهم فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر رضي الله تعالى عنه فقالوا وراءك فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم فقدموني رواه صالح بإسناده في مسائله والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أهل المناصب والحاضر أولى من المسافر لانه ربما قصر فثات المامومين بعد صلاه الجماعه والبصير اولى من الاعمى لانه اقدر على توقي النجاسه واستقبال القبله بعلم نفسه والمتوضئ اولى من ضدهم وضد المتوضئ المتيمم لان الوضوء يرفع الحدث وتكره امامه غير الاولى بلا اذنه للافتئات عليه هذا الفصل يتعلق بترتيب الائمه الامام يؤم الناس ويصلي بهم ويقتدون به ويكون قدوه لهم فلا بد أن يكون اهلا اهلا للامامه لاجل ان يحسن الصلاه ذكر الإمام أحمد في رسالته أن أترى الحديث أن الإمام إذا أحسن في صلاته فله أجره وأجر أجر من صلى خلفه أي مثل أجورهم وإذا أساء في صلاته فعليه إذم كل من صلى خلفه لذلك يقتضي ان الائمه يكونون قدوه ويكون الامام كفءا للامامه لا يتولى ليس من ليس من اهلها ورد في ذلك حديث ابي مسعود البدري قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء في عالمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء بعقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء في أكبرهم سنة ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا باذنه لماذا قدم الاقرا ولم يقدم الافقه او لم يشترط الفقه لان القراء في ذلك الوقت فقه لا يقرأ القران ويدقنه الا وقد الم ما فيه وقد الم احكام الصلاه واحكام العباده أما لو كنت رأى أن هناك قادئ يحفظ القرآن كله ولكنه لا يعرف شروط الصلاة ولا أركانها ولا واجباتها ولا سننها ولا ما يتتم به فلا يصلح أن يكون إماما لأن للصلاة أحكاما لا بد ان توجد في ذلك الامام حتى يكملها وتقبل فلذلك اشترطوا أن يكون القارئ عالما لفقه صلاته جمع بينهما الاجود قراءه الافقه يعني الذي معه فقه اي فقه في صلاته ومعرفة أحكامها فيجمع بين المرتبتين القراءة والفقه ويقدم القارئ الذي لا يعلم فقه صلاته على الأمي الأمي هو الذي لا يقرأ الفاتحه أو لا يحسن قراءتها لو قدر ان هناك امي كان حفظ اركان الصلاه وواجباتها أو السننها ونحو ذلك ولكن اذا يحسن قراءه الفاتحه فإنه لا يقدم يقدم القاري ولو كان غير فقيه على هذا الامي لان شرط الصلاه او من شرطها قراءه الفاتحه او من اركانها الاساسيه ولهذا الحديث حديث ابي مسعود يؤم القوم اقراهم لكتاب الله قدم الاقرا لان القراء في ذلك الوقت كان معهم معرفه وفقه فان كانوا في القراءه سواء بعلمهم بالسنه يعني بالسنة النبوية سواء افعالا او اقوالا لان السنه تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فالذي يكون عالما بالسنه اضاف الى القراءه قراءه القران اضاف معرفه الاحاديث فان كانوا في السنه سواء فأقدمهم هجره وذلك لان المهاجر المتقدم يكون قد تعلم اكثر كانوا يسلمون في بلادهم في مكه مثلا او في الطائبة أو في جدة او الجده في تلك البلاد ثم يهاجرون الى المدينه لاجل ان يتزودوا فإذا هاجر المهاجر حصل على علم بكثرة المجالسة وبكثرة الممارسة فالذي مثلا يقولون هذا له خمس سنين منذ هاجر وهذا له أربع وكلهما قد استوى في القراءه والسنة فيقدم القديم لأنه أكثر علم غالبا أقدمهم هجرة ثم إذا استوى في ذلك أقدم الأكبر سنة وذلك أهل شرف السن ولكوله الحديث كبر كبر ولأن الأكبر له احترام من الأصغر أعدى فيما إذا استوى وأما إذا كان الاصغر اقرا في انه يقدم كما قدم معاذ في قومه اناس كبار الاسنان قد يكونوا في الستين او السبعين مع مالهم ولكنهم ليس معهم العلم والقراءه التي معه ومعاذ مات في سن الأربعين او قبلها يعني أقتل سأماته في الطاعة من سنة 18 يدل على أنه كان في ذلك الوقت في سن الشباب فدل على أنه يقدم القادع على الكبير وإنما يقدم الكبير عند الاستوى إذا استوى في القراءه وفي السنة وفي الفقه وفي الهجرة يقدم بعد ذلك الأكبر ان جاء في الحديث فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سنا يعني اكبرهم هكذا عند مسلم كذلك ايضا من حديث مالك بن الحويرس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه هل يعدل لكم احدكم وليؤمكم اكبركم وسبب ذلك أنهم متقاربون في القراءة أنهم قدموا هم نحو عشرين أقدمون من منطقة الأحسن أو نحوهم وأقاموا عشرين يوما أو نحوهم وهم يكرؤون ويتعلمون فلذلك قال لهم ولي وليأمكم أكبركم نظراً إلى أن كبر السن الى هو إحكرا، ثم إذا سوق في القراءة وفي السنة وفي الهجرة وفي السن يقدّم الأشرف، الشرف قد يكون بالعلم وقد يكون بالنسب، ولكن. اي شرف العلم وشرف التقى وشرف الديانه افضل من شرف النسب قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطئ به عمله لم يسرع به نسبه يعني نسبه اي شرف ابائه واجداده فلا يعتمد الانسان على أجداده أن لهم شرف وأن لهم مكانة. فإن الأكرم عند الله تعالى والأفضل التقي ولو كان عبدا حبشيا فهو أفضل من من غيره ولو كان شريفا قرشيًا. هكذا رؤيا عن الجافر الصادق رحمه الله التقديم بالشرف قياسا على الامامه الكبرى عن امامه الصلاة, الصلاه امامه صغرى وعما الكبرى فإنها امامه الخلافه فيقاس الامامه الصغرى على الكبرى وجاء هذا الحديث أقدموا قريش ولا تقدموها وان كان الحديث به مقال وكذلك حديث الأئمة من قريش يعني الخلفاء هكذا ثم بعد ذلك الأتكى الذي صار من اهل التقى والورع التقى هي حصول تقوى الله تعالى ووسرت ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله هكذا وسرت حقيقه التقوى واشتقاقها من التوقي الذي هو توقي الاسباب الضاره وضرب لها مثلا إذا كان الانسان حافيا في ارض شوك فإنه لا يضعك دماؤه الا بعدما يتحقق ان ذلك الموضع ليس فيه شوك ولذلك انشد ابن كثير في تفسيره عند كونه تعالى هدى للمتقين عندما ذكر تفسير التقوى انشد قول بعضهم اخلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك وكن كما مع شباك الارض الشوكيه احذر ما يرى الا تحقر ان صغيره ان الجبال منها الحصى فهي كذا بسر التقوى والورع هو التنازع عن المشتبهات أن يكون متورعا بأن يترك شيئا من المشتبهات أو من المباحات مخافعا يكون قريبا من المحرمات وقد كان الأئمة رحمه الله يبالغنا في البعد عن الأشياء من باب التورع وقد ينكرنا على غيرهم كان الإمام أحمد رحمه الله إذا دخل السوق يدخل بمحبرته أي بدواته الذي يكتب من أعيد ولا يتجر أن يكتب من هنا. ثم ان رجلا استاذنه ان يكتب سطرا او نحوه من محبرته فقال ما بلغنا من الورع هذا المبلغ يقول الائمه ان هذا اعمله على وجه التواضع والا فان ورعه قد زاد على ذلك وهناك رساله مطوعه إلى الإمام احمد اسمها كتاب الورع رسالة مختصرة ذكروا هي أمجلة من ورعه دليل التقى هذه الآية ان اكرمكم عند الله أتقاكم هذا التقى يحصل بذلك على الشرف يقول بعض الشعراء على إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على ابن تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإنحاك او حجم فجعل التقوى هي الشرف إذا استوى في هذه الجيات كلها وهذه الصفات لم يبقى إلا القرعة أن يقرأ بينهم والقرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات وهذا إذا تشاحوا في ذلك وقد تقدم أنه يقرأ بينهم إذا تشاحوا في الأزام و استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سلم يعلم الناس ما في النداء والصف الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه اذا استهموا الاستيام هو الكره الاقتراع كما ذكرت في القران في تعالى إذ أبك إلى الفلك المسحون فساهمة فكان من المجحبين يعني يكترعوا أي يلقى في البحر وذكرت أيضا في قول الله تعالى عن عن زكريا ومعه وما كنت لدى أيام إذ يلقون أكلها ما فهم أي يوم مريم قالوا إنهم تنازعوا أيهم يكفلها فعلكوا أكلامهم فارتكز كلام زكريا فكفل الله تعالى زكريا وأكرأ النبي صلى الله عليه وسلم أبين ستة أعتكهم سيدهم عند موته فارك أعتك اثنين وأرك أربعة استعمل القرآن وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد يسافر أكرأ بين نسائه أي أن خرج سأموها خرج بها يقول وصاحب البيت أولى أعب الامامه إذا زاره أناس في بيته أو في بستانه فإنه لا يتقدمه أحد منهم إذا كان صالح للامامه فهو أحق بها ولو حضره مشائخ ولو حضره علماء إلا يجوز أن يتقدم أحد عليه إلا بإذنه إذا حضروا في بيته في أبي أبي, ابي مسعود الا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكلمته الا, ألا, إلا باذنه وامام المسجد الامام المرتب فيه الذي التزم به أحق بمسجده ولو كان عبدا مملوكا جاء في حديث ابي مسعود ولا يامن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه لان امام المسجد سلطان في مسجده فهو احد قبل امامه ذكر ان ابن عمر اتى ارضا له وعندها مسجد والمسجد يصلي به مولى مولا له عبد, عبد او عتيق صلى ابن عمر معهم سالوه لشرفه ولعلمه ان يتقدم بهم ويؤمهم امتنع وقال صاحب المسجد احد اعترف بان امام المسجد الذي هو مرتب فيه والذي هو مداوم فيه أنه أولى ولهلا استدل أبي حديث أبي مسعود لا أمن الرجل الرجل في بيت ولا في سلطانه هكذا رواه البيعاق بسند جيد وقال أبو سعيد مولى أبي السعيد اتزويت وأنا مملوك يعني عبد فدعوت أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آهم الوليمة فحضروا أبيهم أبو ذر الصحابي المشهور عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان حضرت الصلاة فتقدم أبو ذر أفنا ما تقدم أنكروا عليه فقال وراءك التفت الى أصحابه افمن قال ذلك قالوا نعم يعني ان هذا هو الامام المرتب ولو كان عبدا افقدم ذلك العبد ابو سعيد مولى ابي اسيد هكذا قدموا يقول بعد ذلك الحر اولى من العبد اذا كان حرا ان يسليم من الرق لان الرقيق فيه ناقص فاذا كان اثنان متساويان بالصفات احدهما من الثاني حر فان الحر اولى ان يقدم والحاضر اولى من البادي الحاضر الحضري اللي في البلد والبادي البدوي أولى الحاضر أولى من البادي الآدة أن البوادي معهم جاهل ومعهم شيء من الجفا فيقدم الحضري على البدوي المقيم أولى من المسافر إذا كان إذنين أحدهم مقيم في البلد والثاني مسافر وحضرت الصلاة فإن المقيم اولى لأن المسافر قد يقصر فيعرضهم اي ان يفوتهم بعض الصلاه بدون إمام ربما قصر فبات المؤمن بعض الصلاه جماعه هكذا البصيره اولى من الاعمى عللوا بأن الأعمى قد لا يتوقع نجاسا وقد يميل عام القبلة وقد يمر بين يديه من ينقص صلاةه أو نحو ذلك وقد لا يعلم جهة القبلة حتى يعلم فقد يميل أهلي ذلك قدموا البصير لكن إذا كان ذلك الاعماق والافقه وهو الاكراه يعني في الخصال المتقدمه فلا يضره عقل البصر يقول المتوضي أولى من المتئمم إذا كان إثنين احدهما قد تطهر بالطهاره الاصليه الوضوء والاخر لم يتطهر الا بالتيمم فان المتوضع اولا من المتيمم اي ان المتوضع قد ارتبع حدثه واما المتيمم فان حدثه لم يرتبع وانما ابيح له ان يصلي وان ارتفع فان ارتباعه معقد يقول كي تكره إمامة غير الأولى بدون إذنه يعني إذا عرفنا ان هؤلاء بهم من هو أولى فالذي ليس أولى يكره أن يقدم ويقدم على من هو أولى إلا بإذن من هو أولى قد يكون هناك عالم كبير شريف ويقدم من هو دونه إذا رأى أنه يقوم بالامامه كما ينبغي والله أعلم صلى الله عليه وسلم